قُلْ زَلَّلْنَا وَفَرَضْنَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ولا تأخذكم بهما رأفكم في بيل الله إن, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينتح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا ذان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحطنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجردوهم ثمانين جلبة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِي فَشَمَادَتْ أَحَدُ الْأَرْبَعِ شَمَادَاتٍ إن بِاللَّهِ إن إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْعُو عَنْهَا الْعَذَابَ والخالسة إن غضب الله علينا إن كان إن كان من الصادقين ولولا لغضب الله عليكم رحمة وأن الله وأن الله تواب الحكيم. منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل منهم ما اكتسب من والذي تولى كبرا منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتمه ظن المؤمنون Be yeah. لمستكم فيما أفظت لكم، لمستكم فيما أفظت لكم فيه عذاب عظيم. إذَلَقَوْنَهُ بِأَلْفِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ لَأَيْسَ لَكُمْ بِهِ وَتَحْتَبُونَ تكلم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا ظهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن الذين يحبون أن تشيع في الذين آمنوا لهم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإن له يأمر بالتحشى، فإن له يأمر ولو احمده ما جاء منكم من أحد ما جاء من الله ولكن الله خير شيء يشاء والله سميع عليم ولا يئس الذين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 سنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم أيدي يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أهلنا الذين آمنوا لا تدخلوا غير ظلوتكم حتى حتى تستعنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تبكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى أنؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأجع لكم والله بما تعملون عليه ليس عليكم جناح أن تدخلوا بلوزا غير مسونة. Well توضوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفحمون. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِهِ نَعْمَلُ لَهُمْ فِيهَا كَاتِبُوهُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُمْ فِيهِ خيرا تغو عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله فإن الله من بعد إكراهيم غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ومثلا إلى المدين iku wana oe يوبدني شجاهن مبارك في زينته لا شرطيه ولا ظرفيه يكاد زينتها نضي ولو لم But يحسبه الظمان مهام حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فرفاه حسابه والله سيع الحساب أو إذا أخرج يده لم يكد فيها والله عليم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العزوة لأولي الأدفار والله خلق كل دابة الماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إلا الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله Why, صلى الله على نبينا رسوله و ايلا ان كان قولهم لمؤمن اذا بر الى الله ورسوله الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن مو <تصفيق> بالله لَحَاتِ لا يَسْخِفَنَّهُمْ لا يَسْخِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْخِفَ الْمَدِينَةِ بِقَبْلِهِمْ وَلَا يُمْكِنَ أَنْ لَهُمْ بِيَنَّهُ وَلَا وانعواهم من نار ولبيس المصير يا ايها الذين امنوا ليس سعدكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم فلا تضروا فَجِئْنَا بِيَوْمٍ تَضَعُونَ فِيهِ أَبْصَارَكُمْ مِنَ ٱلضَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ فُرَاتِ ٱلْعِشَاءِ ثَرَىٰتٌ أَوْرَاتٌ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ قَافُون عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ لا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 فليس عليهم ندناهم أن يضعن فيابهم غير متبرجات غير متبرجات جزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشفاثا فإذا دخلتم ضيوتا فسلموا على أنفسكم تحية تحية كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعلمون إن من المؤمنين الذين عملوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذون فأذل من شئت منهم فأذل من شئت منهم واستغفر له الله إن الله ففور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذي لن لهم كل وذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمنه أن تصيبهم فتنة, فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآلاء لله في السماوات والأرض، قد يعلم.